والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون، الذين يرثون الفردوس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 ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون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 تاهين، قال رب صرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفرت.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 يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا وَمَا أَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل لا نادمين اقبضتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرون آخرين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 طيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطع امرهم بينهم زبر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 ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 يُكَارِهُون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرج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 قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وَعِظَامًا وعظام أ إننا لمبعوثون لقد عذنا محنو آباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قُرَّبِ إِنْ مَا تَرَيْنِ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُجِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ أَحْسَنُ السيئة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 لعلي أعمل صالحا فِيمَا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 اخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين